ولا تتسبح الأوى في الظلة عن سبيل الله إن الذين يبدون عن السبيل الحجم لهم عذاب شديد بما نزل يوم الحساب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما قاطلة لا أعدى الظلم للذين كفروا أولي الذين كفروا كفر من النار نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كل في الأرض ان تعلم فتيره التجاره كتابنا نزلناه إليك فمبالغ زاد بدل اياتك وليس ان تعود التجاره الى هذه الايات الكريمه ما زلنا اخواني الكرام في سياق قصه داوود عليه الصلاه والسلام فمن إفضال الله عليه وقد جاء الله بهذه القصة تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلاقي قومه ما يلاقي فجاء بهذه القصص ومن ذلكها قصه الدولة فمما قال فيها سبحانه وتعالى يادا انا جعلناك خليفه خلافه وقلنا ان مراده الخليفه هنا اي انت تخلق من قبلك ومن بعدك يخلق لا كما يقول بعد الدعاء ان المراد الخلافه خلافه الله قلنا هذه و. ما اراد الله في هذا الكون نصوص قرانيه كثيره تدل على ان الله هو الذي يرعى هذا الكون وهو الذي يحييه ولو انه يغيب عنه قطه عين لما حل العالم وفلح فنحن هذا الانسان الحقير هذا الانسان الذي هو عباره عن ذره بل اصغر من الذره هذا اعماله وافعاله وحركاته جسمه وقدراته وكل ما هو محيط به لولا ان الله يقويه ويسلط عليه نور عقله وحنانه لفني كيف يكون هو خليفة عن ذلك؟ وقلنا هناك في الفيديو الصفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الان فالله شهيد رقيق لا يغيب ولا يعزو عنه مثقال طبخ في السماوات والارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في جسمه. بل يقول معباس وغيره من السلف الصالح: إن التونة كله في يد الله بمنزلة الذرة أو خدعة في يد أحدكم. فالله قيوم حسن لا يغير شيء. ودليل أيضا بعض المسلمين يقولون. إن البشرية كلها خلفاء عن الله المعنى من فيه بوجهين اثنين الوجه الأول كما قلنا إن أعمال الإنسان وتصرفاته كلها من خلق الله تباولة فالله خلقنا وخلق لنا قدرات وخلق لنا ارادات ومشيئات واختيارات فقال لنا اعملوا ما شئتم فحينما نعمل نعمل بما؟ بقدرته حينما نختار نختار بالخيارات التي منحنا اياها هو هذه واحده ثانيا ليس من المعقول ان يكون الله سبحانه وتعالى جعل خلفا له من يفسد في الارض ويسفك الدماء ويعيش في الارض فساده ويحارب دين الله ويعارض رسول الله وينكر وجوده هذا خليفه عن الله العالم كله الان يضاق الله ويحاربه ويحارب شرعه وكتابه وأهله وأولياءه لو أن إنسان ما إما من الحكام ومن غيره نصب خليفا له فأفسد وفسق وفجر وسفك وَنَهَرَ وَبَعَلَ الْأَفَعِيْهِ هل يكون هذا الذي نصب هذا خليفة أحسن عن حساب؟ حساب تعالى الله عن ذلك الرجل والجهد ما أقسد هذه الكلمة التي يقولها بعض الدعاة إن الإنسان خليفة الله بأرضاه أعوذ الله ما ورد سانه اللفظة عن السلف الصالح أبداً وقد نسبها بعضهم إلى ابن عباس وإلى ابن مسعود وما تبثت يقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فالمراد قلنا بالخليفة أي أنت خلفت من قبلك ومن بعدك يخلفك وهكذا وآدم كان خليفة اني جاعد في الأرض خليفة أي يخلف من قبلك لأنه كان هناك مخلوقات ومن قبل تلك المخلوقات كان مخلوقات ودائما رب العزة كان خالقاً ما كان في لحظة من اللحظات أو في يوم من الأيام عطاراً بطاراً حاشر كيلاً كما يقول الله الله لا فمن عظمه ومن تماله أنه منذ كان ولا حد لكونه ولا حد لوجوده منذ كان وهو خالق سبحانه وتعالى ومنذ كان وهو متصف من الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتم خلائف الأرض أن يخلق بعضكم بعضا وما أحسن التفسير بالوعي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ثم جاء الأمر في ذلك كأن السر في هذه الخلافة هي ماي فحكم بين الناس بالحق هذا نوع من أنواع سر الخلافة فحكم بين الناس بالحق والحب بالحق وما هو الحق هو شرع الله الذي جاء من الحق ذلك بأن الله هو الحق ولا حق إلا منه وما دونه باطل على كل شيء ما على كل ما خلق الله ها؟ لا كل شيء خلق لا, لا ما أحسن كلمة لبيد يقول صلى الله عليه وسلم الذي قال على كل شيء ما خلق الله باطله وما قال كلمة ثانية لانها ليست صادقة وهي وكل نعيم لا محاله زائله صحيح هذا لا نعيم الله في الجنه ما يثنى ولا يبيع ولا يجوز اذا كل ما خلى الله باطل والحق هو الله وما جاء من الله والعالم الان كله يفوج بالباطل ليه لانه استمد حياته من غير حق فجاء الباطل فاحكم بين الناس بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان احكم بينهم بما انزل الله, الله وهو الحق وليحكم اهل الانجيل بما أنزل الله لان الحكم بما انزل الله الحكم بشرع الله الحكم بالمنهاج الرباني به تنتظم مصالح الناس وبه تسود الطمانينه والحياه السعيده تعيش البشريه في على دمائها وأموالها وأعراضها بل حتى الكافر يرفل في نعمة السعادة سعادة العدل والحب بمهز الله بدون فواحي ولا مكرات ولا ظن ولا ضعي ولا فساد لكن اذا كان الحكم بغير ما انزل الله سوف تعيش البشريه عيشه الوحوش والذئاب المختلفه القوي يتسلط على الضعيف سوف يعيش الناس في قلق وفي حيره وفي اضطراب لا امن لا على الدماء ولا على الأموال ولا على الأرض وعيشه كهذه بطن الأرض أو ما نفعله والله فالعرض في الأرض والله يحقق من السعادة للبشرية ما الله عليه الله اضرب لكم مثلا بسيطا بي تعرفون قيمة العذب في قصة وقعت في خلافة علي بن طالب رضي الله عنه وهو انه سقط منه او ضاع منه درعه والدرع هو الكساء الذي يلبسه المحارب في الحرب لما كان الجهاد في سبيل الله وكانت الدوله دوله الاسلام تحكم بما انزل الله كان الجهاد والجهاد هو أرض ما دام الكفر في الأرض لما كان الإسلام الإسلامي وكانت الشريعة تطبق وكان الجهاد قائما باع على الدرع من أمير المؤمنين سقط له من جمال أو صرق له من جمال. المهم وجد هذا الدرع وراه عند يهودي وهو خليفة المسلمين امير المؤمنين فكلم اليهودي وقال له هذا الدرع درعي ضاع مني من جمل نوعه كذب او رقعه فقال يا امير المؤمنين الدرع درعي وتحت ملكي وتصرفي الحياه زميلي وهذا اكبر شاهد على ان الدرع دعي فرفعه الى القاضي قاضي المسلمين وهو شريح اكبر قاضي في الاسلام واعظم قاضي ها؟ سجله التصارف في الاسلام هو القاضي شريح وبقي اكثر من خمسين سنه قضاء وكان الذي نصب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهم ربعت القضيه الى شرح فجاء اليهودي وجاء امير المؤمنين علي بن ابي طالب فاجلس القاضي اليهودي في الارض واجلس امير المؤمنين من على جنبه وقال له لو, لو لا أنها أن خصمك هذا يهودي لسويت بينكما. ولكن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هناك سباوت حتى رسوله يقول ضايقوهم في الطريق إذا لقيت سلب يهودي أو النصراني ضايقوا في الطريق هو يجوز على حافه الطريق وانت وتتمر فيه في في وسط الطريق نعم فقال له لك يا أمير قال إني وجدت درعي عند هذا اليمين قال له هل لك شاهد يا أمير المؤمنين البيند على الداعي واليمين على من أنت هل لتبين يا أمير المؤمنين؟ ما قبيل الدعوة أمير المؤمنين القاضي لا بد من الشيء فقال له ابن الحسن وقنبر قنبر هذا كان عبده ولكن حرره وقنبر قال له أما قنبر فقد قبلنا شهادتهم وأما الحسن فلا نقبل شهادتهم قال واحد ما سمعت حديث عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه ما تقبل سيدة شهادة سيدة شباب أهل الجنة؟ قال ما أقبلها لأنه ابنك يا أمير المؤمنين وأنا لا أقبل شهادة لبني طيب خلط. خلط فقال اليهودي خذ درعك يا يهودي اذهب وإن باليهودي يقوم ويقول ترافعت مع أمير المؤمنين إلى قاضي المسلمين فيحكم القاضي ضد أمير المؤمنين والله إن هذا الدين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدرع درعك يا أمير المؤمنين والله إنه درعك أنا أخطه من جمليه خلاص وإذا بأمير المؤمنين يقول لليهودي خذ هذا الذئب فهو لك قد وهبتك لأسه قد وهبتك إياه خذه وازيدك 900 دينار من مالي خذها لله نظر العزل في الارض ما لا يفعل وبقي هذا اليهودي مع أمير المؤمنين علي بن ابي طالب واستشهد في وقعة صفين هذا اللي يقوله ايذا ان جعلناك خليفه في الارض سحق بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى اشدوكي بصنع الهون يشير له الى الخصوم التي وقعت حيث اخطا فيه في الحكم قبل ان يسمع من الخصم الآخر ان هذا صبره الله عوانه لا بد من التثبث ولا بد من فتح الفصح المجال للخصم ليدني بشهادته ولنسمع ما عنده لعل الحق ينقلب لعل الامور تتغير فلا تتبع الهوى تميل والهوى انواع قد تميل الى فلان لانه صديقك وانت القاضي او لانه قريبك ابنك وابوك او اخوك او عمك او خالك قد تميل الى هذا لانه عظيم انظروا قضاء جريح اسمعوا قضاء جريح رضي الله عنه ولو ان امير المؤمنين والحق مع امير المؤمنين ما يكذب وهو ايش مبشر في الجنة ومن الخلفاء الراشدين وما يقبل القاضي دعوته حتى يبدي الشهود والشهود ما يكون فيهم ظنين هو مستعب لا انظروا هذه الشريعه السمحه ولا تتبع الهوى ومن الهوى سبحان الله قد تاخذ ريشه قد يكون عندك غرض تريد ان تحقق لهذا كذا حتى ترجوا انك في يوم من الايام ربما تحتاجوا في كذا ربما يكون خصمك في يوم ما يكون عدوك في يوم ما او كان عدوك تريد ان تنسخم وهذا من انتباع الهواء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء ابو الكسد ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم اي بغض قوم على ان لا تعديلوا تعديلوا هو اقرب من وانتقوا الله راكبوا الله خاف الله ما أحلى هذا الدين لما دسنا هلقنا وضعنا وسئنا بل نعدمنا ولا يلقى الهوى نعم ولا تتسبع الهوى فيدلّك على سبيل الله إن الذين يدلّون blockchain وسبيل الله ما هم؟ دينه سبيل الله هو هذا الإيمان سبيل الله هو الجنّة ونعمها سبيل الله هو السعادة الأبدية فيدلّك على سبيل الله إن الذين يدلّونك على سبيل الله هم الشّ لهم عذاب شديد لو عذابهم شديد وشو السبب يا رب؟ قال بما نسوا يوم الحساب؟ الذي أوقعه في هذا, هذا الهوى وفي هذا الدلال أشوه؟ هو نسيان يوم الحساب. نسينا ما يفعل الله بأهل النار اذي الاغلال في اعناقهم والسلاسل في ارجلهم يسحبون في الحمير ويجرون ثم في النار يسلو ويحرقون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واتعنا الرسول وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاذا الله السبيل ربنا ان ينبعثن بالعذاب ولعنه لعنه كبيره كانوا سادة وقاده اصبحوا ملعونين من قبل ايش تابعيهم يلعنه وسقوا ماء حميما وشقوا ماءا حميما فقطع امعاءهم ذلك وجوههم النار ورى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد زي سرابيلهم من قطران سرابيل وتغشى وجوه من النار نصر الله عليه. قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونه والجلود نصر الله عليه. ولهم مكان يوم الحميد بما إن كالنبه يشب الوجود بيس الشراء وسائط لقص التقع نعم هذا اليوم هو الذي يوقعنا في مرحبينها أما من خفص موازينه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفسهم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ سَلْفَحُوا وجوههم النار وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ما معنى؟ سَلْفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارِ كَالِحُونَ يعني تحرق جميع ما في وجوههم حتى لا تبقى مسعسة ما تلقى إلا العظام وتلقى الفلوحة صدرونا ما الفلوحة الفلوحة هي أنك عندما تأتي برقص الكبش وتشويه النار اي كيف تصير شفتان وأسنانها تتقلص الشفتان اللي فوق تتقلص إلى فوق ولي أسفل تتقلص إلى أسفل فيبقى كاشر نصر الله العافية هذه هي الكلوه هذا حال اهل النار نسينا هذه المواقف. لو اننا تذكرناها وتمثلت امامنا باستمرار والله ما وقعنا فيما وقعوا فيه ما كان حالنا هكذا بما نزور يوم الحساب الله سبحانه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا هذه الروح لو اننا لاحظنا هذا المعنى وانصرفنا فيما خلقنا له لما وقعنا رأيك. اننا حدنا عن الخط خرجنا الطريق مشينا في طريق معاكس رد ورد هالكي يحبي هالكي يرد احنا مشينا فيه هالكي يرد مشينا فيه اشبت العاقبة خلاص دجنا في الضوح ودسنف ودسنا إيش الحفر والخنادق هاش العاقبة السوء بس الله لا قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلة الكل كله بعلوه وسفليه ما خلقه الله يعبد هل لا ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين و... ونقول وما خلقنا السماوات والارض او السماء والارض وما بينهما باطلاه والسماء للجنس فتشمل السماوات وفي الايه اخرى يقول السماوات وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ينلأب قال ذلك ظن الذين كفروا يشوفوا هذا الدول ما عرفوا لما خلق هو نفسه ما عرف اللي مؤسي به ومن الذي اتى به وما هي مهمته وما هي مسؤوليته وما هي غايته وإلى أين بعدما تنسى مصرحي في هذه لا يعرف بمنزله الحمار بمنزله الكبر والقرد والخنزير مهمه حيوانيه لا يا اخي الكريم ذلك ظل الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار التي سمعتم بعض اوصافها وإلا القران كله مملوء بالترعيب والترهيب لماذا خلقت يا رب هذه السماوات وهذه الارض وهذا الكون كله لماذا خلقت يا رب بيننا خلق اولي للعباده يسبح له السماوات السبع والارض وما فيه بحيث لو كشف الله لك الحجاب واعطاك قوة السمع لسمعت الهدير من التسبيح والتهليل والتخدير الهدير من أشجار وأحجار وجبال وبحار وأنهار وحيوانات الكل في تسبيح من الغافل؟ من المخمور؟ من المغبون من السادر؟ من الجاحد العنيد هو هذا الانسان هذا المصفوف هذا المنحوس هو الذي عطم حكمه الله وما خلقنا السماوات والارض سبحان الله ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا. وأنت أيها الإنسان بالخصوص أنت والجن يقول سبحانه وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون مثل بقول إنما الفرق ما قلنا من ومرات ومن راس هو أنك أنت أيها الإنسان أعطاك الأصيام. أراد أن تعبده عن طواعيه وعرضه عن حب فقط هي هذه الكائنات كلها عبادتها قصرية قهرية وأنسى أمرك الله فقال إيه شئت لمن شاء من كموض أن يستقيم اللي بغط وبين الجزاء لكن الناس ما عرفوا غاية وجودهم جهلوا قيمه حياتهم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا لان الانسان اذا احس بانه لأنه جزء من هذا الكون هذه السماوات وهذه الارض بما فيها الكل يسجد والكل يعبد والكل يسبح وانت ساكت مالك وزيد على هذه كلها في صالح تحضره الشمس تخدمه والليل يخضمه والنهار يخضمه والقرى الأرضية تخضبه والنجوم تخضبه وكل الكائنات تخضبه وصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لما تشكر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا طويل للذين كفروا من ثم قال ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار من حسب هذا او ظن هذا او ساعه في فكره الله فهو الله الصادق ما عرف حكمة الله ما عرف سر الله ابن النيه الله المؤمن الصادق <تصفيق> الذي يعمل الصالحات ويصلح الفساد يطهر فساديه وينشر فضيله ويحارب الرذيله فيصلي ويصوم ويعتمر ويتصدق ويقرأ كتاب الله ويذكر الله ويسبح الله ويجاهد في سبيل الله حياته واقامت بيتا قرانيا بيتا ايمانيا بيتا دينيا ثم هو ينشر كلام الله وينشر كلمه الله وينشر ايش شريعة الله ويجاهد في سبيل الله ها. ثم بمقابل هذا هناك آخر سكير عربيد كافر فاجر منافق زاني لضائف قمار مراضي يفعل كل شر ويحارب الله ويحارب شرع الله ويحارب دين الله ويحارب أهل الله وكتاب الله وينكر وجود الله هل هذا مثال هل يستطيعون هل يسوي النعور البصير؟ أم هل يسوي ظلما والنور؟ وما يسوي النعور البصير؟ ولا ظلما ولا النور؟ ولا ظلما ولا الحور؟ وما يسوي الأحياء؟ ولا الأبوال؟ هؤلاء المنزلة بالأحياء المؤمنون الصالحون، وهؤلاء كافرون بمنزلة الأبوال. هل يسوي الحي والميت؟ لا يسويان. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين مؤمنين. أم نجعل مستقيمة هجار لا أم حاسب الذين اشترعوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواهم محياهم ومماذهم ساء ما يحبون ما أسوأ هذا الحكم ايه على هذا الحكم إن رب العزة يقول لا يستويان ما قال بعد هذا كتاب أنزلناه إليك مضاعر اذا أردنا أن نفلح وأن نفوز وأن, وأن نكون في ميزان الله يعني نفوز بما عند الله من الجنة ونعيمها إذا أردنا أن نكون في المستوى الطيب في صف الأهل الإيمان فعلنا بهذا الكتاب كتاب عظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك كله باركة ما في كتاب مثله البركة في تلاوته والبركة في قراءته والبركة في حفظه والبركة في تفهمه والبركة في مدارسته والبركة في تعليمه والبركة في تعلمه والبركة في تدبره والبركة في القيام به الليل من قام به الليل حصلت له البركة ومن عمل به حصلت له البركة ومن زد عنه حصلت له البركة ومن نشره حصلت له البركة ومن مات دونه حسن الله البركة فكل البركة وهذه البركة تصحبه إلى أن يلقى مولاه في دار وفي عرصات القيامة في دار الأمين كتاب من زناه إليك مبارك فكل من اراد البركة في تجارته في أولاده في, يعني في جوارحه في نظره في سمعه في زانه في فكره في كل حياته فعليه من عزنا عروض كن نصحا من عروض اعتمد بأوامره اعتمد زي عن نوافع كن نصحا يمشي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبطل هذا الكتاب هو الله كله خير وبارك ما ترى شرقا ما يلقى ما يضلل أبدا السعادة الأبدية دنيا وأخرى تكون في هذا الكتاب كتاب ننزلناه إليك مبارك لماذا أن يا رب؟ قال ليتدبروا آياته ومع الأسف نحن نقرأ القرآن ولا نتدفع لا نتفكر لا نتملأ لا نتأمله لا ليتدبروا آياته يعملوا فتر في آياته بماذا ينهر وبماذا ينهر اما نمر عليه مرور الكرام ونسمع فقط النغمات لا لا يعقل كبير حتى المتكلم اذا كان يتكلم بدون ان يفكر في معاني ما يتكلم به لا يسمى عند العلماء وفي اللغه العربيه لا يسمى متكلما فالطبغاء الذي يردد الكلمات التي يسمعها متكلم كل بالله عليه ايش متكلم لا بد عندكم في تعريف الكلام لا بد من القصد لا تسمى متكلما في, في تعريف الكلام ها؟ الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع اي بالقصد بحيث اذا تكلمت بدون قصد ما تسمى مسلم فالذي يقرأ بدون أن يتفكر وأن يتدبر ما قرأه فما قرأه هذه كنا نحن طلاب صغار نقرا هذه تعريف تعريف الكلام ما هو الكلام في اللغه العربية وما هو الكلام بالاصطلاح. في الاصطلاح في الاصطلاح النحويين أسوء الكلام قالوا الكلام إذا كان غير مقصود فلا يسمى الكلام لإنسان وهو يتكلم أو سكران وهو يتكلم متكلم إذاً خرداد الكلام بدون أنساعية مضمونه ليس كلام اللهم مرزقنا فهم هذا الكلام ليتذبروا آياته وإن كان بعض العلماء مثل الغزالي طلب وقال حقيقة إذا كان سبحان الله قد يحمل بعض الناس هذا الكلام هذا اللي يقوله على رفض رفض كساب الله دام هو لا يتدبره ولا يعني معناك معناه لا خلال لا قالوا لك الثواب إن شاء الله سواء فهمت أو ينزلت إنما حاول جزاك الله خير حاول والقرآن بيه سبحان الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل والذكر يسرناه حسن الفهم العجوز الشنطاء إذا سمعت القرآن يعطيها الله سبحانه وتعالى شيء من الفهم فيه كذلك كل حاجة بقدرية و... أول شيء خلقناه دي قدر لا قدر يحتمل السيدة زلود يعني, يعني كيف خندر من السماء ما أفلت أوزل أوذية لقدر فسألة وديية هيا بقدر فسألة وديية هيا بقدرها كم من الإنسان تخندر تبارك الله تعبر من الماء شيء كثير يفهم من القرآن ما شاء الله وعنده من الإيمان شيء كثير ما شاء الله وكيف ينعبس هاي ليه الخندق صغيرة وكيف ينحمل كيف ينكون حمال هذا جوي وكريم السيس السيس ما في شيء زائد البخس ولا بده سخن بالقران ثم الايمان بقدر ما اعطاك الله من الفاخذ يا اخي خا خا فسانه ذيه بقدره تحت المسير زبد الرابيع وما يحذون عليه وسقط عليه النار تصغاء احلته ومذاهبه بالثلاث يلحق الحقي ان شاء الله وتأتي شبهات وتأتي مشاكل وتأتي يعني التذكيرات غير سديدة فالله أدرك يذهب حوايتي بالحق ويمكن الحق يزبط الحق حيث. إذن إخواني جزاكم الله خيرا هذا الكتاب أنزله الله باهة إذا بغينا نعيش في حياة حياة البركة ويجتمع في البركة وأسرة كلها باركة وتجارة فيها باركة والصناعة فيها بركه نعيش على الكتاب وعلى, الكتاب. الكتاب. وعلى هذا الكتاب انطبقوا تطبقوا الاوامر ونستلموا النواهي لهذا الكتاب ان يعيشوا على ضوئه وعلى اصاباته والله كله بركه الامه اذا طبقت هذا الكتاب صار من الخير والبركه ما لا يمكن اصبعه الدوله التي تطبقها في وأكبر مثال في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياه السلف الصالح في اصحاب رسول الله لما كانوا يعيشون على الجسام ويطبقون هذا الكتاب وكان من برزجيه اسوء تنجاز فيه هذا القران هو الذي كان يوجه افعلوا كذا لا تفعلوا كذا امروا كذا خلاص فهم كانوا يتلقون عنه هو الخطئ هو الامر هو النائع كان في السعاده وكان الخير والبركه ولكن لما انزلناه عن من برد ورميناه بالحجارة وطردناه بل اقتلناه واقبرناه هش بقى؟ <تصفيق> الزخ ابقى تسعاص الشقاء ابقى من الشقاء ضنج هو الذي يقرره الزنج يعني الحياة التسعص الشقية ومن اعرض عن ذكري فانا له معيشه ضنكه والله ما احنا اصحاب ابدا قل هاي شكون هذا اللي سعيد اللي مشط الجاه والله ما نحن نخلي ابدا ليش هذه بطراد والمعاصي والفجور والجحيم نحن نعيش بالجحيم نحن نعيش بنار محرقه من جميع جميع جهاز. من فوق وقوموا نتحف عن يمين وعن جمال في الشوارع والبيوت وفي كل مكان حتى سمشت فيها حتى بيت الله اللي يمكن نجد طمأنينة ونجد سعادة ونجد الراحة ونجد بيت الله حتى فيه, فيه نار أدعي لنا المرض بيه الله يا الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش يا رب؟ خلي يتدبروا آياته إذا تفكرنا في هذه الآيات وسأمينا فيها وأمعنا النظر فيها أشري سافرين يتجبروا للعمل نتذكر لله نتصعد لله وإذا تصعدنا وتذكرنا شكرنا شكرنا بقلوبنا بحب هذا الإله العظيم بتسوى والاعتماد عليه والرغبة اليه كذلك وثم نلهج بالثناء عليه وثم ننصرف بجوارحنا في تطبيق ما في هذا الكتاب وما ينهى عن هذا الكتاب حملها عن هذا الكتاب واقر ثم نسعد ان شاء الله هذه هي السعادة الاليه ثم قال سبحانه وليتذكر اول الالباب اصحاب العقول إذن من يتذكر في القرآن ولم يتسعي في القرآن ولم ينزجر عما زجر عن عم القران القرآن أشهده واشهد عاقل ولا أحبق أكبر سبحانه وتعالى في مجموعه خير حكرة. يقول كل الألباب هم الذين يتذكرون القران حينما يسمعون كتاب الله حينما يقرؤون كلام الله يتدبرونه ويحقرون ما يقول فيمتفلونه ويطبقون هؤلاء هم العقلاء والله عز وجلبي أعطى وصفهم والألباب يقول سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولي الذين يوفون بعهد الله ولا يتخذونهم بذاء والذين يصلون ما أمر الله به يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين السمروا تغاءوا جرب بهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ويضرقون رحة السيئة أولا بك لفهم اهو رب شو هذا اهو ليش هل احنا قمنا بالالبا ما شاء الله اذا كتاب نزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر كل البث ثم بعد هذا قال سبحانه وو وهبنا لداود سليمان الولد الصعب لو كان هناك شيء اعلى من هذا لاعطاه الله لداوود قال وارحمنا لداود سليمان ومن سليم هذا ستعلمه قال الله انه نعم العرض كالورد نعم العرض لاعطيتها كذا ولد مطلق لا احنا كانت تقول ولد السلام. يا رب اعطينا ولد. ما يجاء صور خلاص. ليش? ليه, ليه انه تطلب الولد صالح. كيف قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربي للمحاجر فتخوه في النار. ولاقى ملحف في النار. وقال الله من النار كوني برد من على ابراهيم. وعرضوا به ايدا فجعناه وقال ابراهيم. اني ذاهب الى ربي سيديه. هبت لأني أشب شب ياربي تلوس تنامية دراهم وحبية وحصيانة وحب نرشيس أجب ربي أبني من الصالحين أعطي ولد صالح يا ربي كلام زكريا على الصلاة والسلام لما زوهو يعني جعلك يسير طائم أزيل من مية ومرة كذلك سيد المسجن لما راى مرعا من الترامات التي اعطاها الله لمريم ها؟ رأى سبحانه الله لا اشياء يعني فاكها الصيف الشتاء وفاكه الشتاء في الصيف أمور وما يعني فاكه ليس يجيب تصمع ده ما يجيب أشعر قد هناك ده وده قال لأنا لكي قالت هو من عند الله والله يقول له له قال هنالك دعاده يفرض اشرب لكن <تصفيق> رب ربي اهل الذين كذ الذريه الطيبه خلاص ذريه طيبه احنا كنقول يا ربي ولاد يا ربي ولاد لما اعطانا الولاد الأعمال هذا الامر الامر الرين ان يخرج ان يجي والله أعظم نعمة هو تسمع انه خرص فالطبس لحياة <تصفيق> الولاد تقسبي الولاد فقط لا لا ولا الولاد سيجر الرحمن اشتروا هب من الناس بسرعة هب لنا من ازواجنا ودورياسنا قرة عين وامتباك مباسين قرة العين هو الولد الصالح واعظم سيجا سنكا امسا اذا كان ادم قاطع عمله الا من بينها والصالح ولا صالح يدعو له ولا الصالح يدعو له ايش المدعو من الدعاء من, من الاولى فقط فقط لا من الصالح انما يتقبل الله من المتقين اذا الله ذو اكبر نعمه واكبر مما انسنا بها على داود قال وعبد لداوود سليمان نعم العبد ما شرحت لنا وعبد اعطى العبوديه الكامله لله برحال الصحاق المدد نعم العبد كم خبان الله سبحانه وتعالى وخبان شريعه الله اتمخدم قائم الوالد نعم العبد ثم قال انه اوار كثير العوضه والرجوع الى الله بالتوبه والاستغفار والزك والصلاة والسلام لا يذكر انك يقبلون ويسرون الله لا يموت هو الورع هو الغيب الله شاعر الله يقرأ كتاب الله ما يذكر ابدا خلال جمعه إنه انه قلنا كل ما يعني يبين لنا نوع هذه الاوباء وكيف كان رجوع من الله قيل لنا عن ذلك اقبل يبين ثم قال اذا هذه قصتين يذكرها الله تعالى من لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت تدلوق كان الانبياء وكيف كانوا صابرين وكيف كانوا صامدين وكيف كانوا عابدين وكيف كانوا الدعاء الصالحين ليه؟ ليس عليه الصلاه والسلام يقول قصه موسى قصه عيسى قصه الإيمان قصه داوود قصه هولان من الروف وكذا إلى ذلك وهو كان يقرأ وهذا القصص قد يتجرب ليه؟ وهو يقوم الليل عليه الصلاه والسلام يقوم الليل بالقرآن ويعيش مع القرآن دائما في الثمران مع القرآن فحينما يقرأ جميع ما يلحقه من اذى قريس ومن النجبات ومن النصاري في سبيل الدعوة حينما يقرأ هذا القصص ايه يتسلم ويستريح ويسمع ويقول لك الفيديو يا رب لا انا واحد في انظر ابي الله وانظر له فقد كذبت رسولهما قمت فصبروا على ما كذبوا وقوده حتى اتوا مصرعا ولا مرضي لكلمات الله الله اذا قال ينصنوا منيه هذه ينصنوا منيه يمد الكلماته ويخلف وعده اهدل فأصعدني تقوى والدعاء أنفسهم أفضني تقوى إذا كان انبياء الله لاحقاً ما من الأذى ولا تقهاف والتعليق وعلى التقديم والتربيع كيف نحن؟ من نحن؟ هذه صفة المصدارة ولا ولاحقاً أما سئيه ما أريد؟ فأسألكم لا يشبني تنافسي من تنافسي لا إله إلا الله لذا قال سبحانه وهنا في قصة كريمان عليه الصلاة والسلام قال إذ عرض علي بالعسی الصفن في أحد فقال اني أحبس وحب الخير عند في ربي حتى تواف الحجاب ما ما هذا الكلام يقول من جرأتي أحدث سليمان لما كان ها لما كان نبي الله وكان رسول الله وكان قائما بالرحمة الله المولى من النور هو مملكة بن لابيه وقلنا العصر الذهابي لليهود هو عصر داوود وعصر سليمان وكانوا يحكمون تقريبا الكره الارضيه إيه؟ ايوه نعم يقول سبحانه كان هو يستعرض جيشه ويستعرض ما يحضره القوات فالحاكم المسلم هكذا ينبغي يستعرض الزهاد للبتر الإسلامي لمسع كلمه الله للترضي الفساد للإصلاح لأنه لا يستوي المؤمنون المصلحون الكافرون المفسدون الباسقون لا يستويه فهو مصلح فكان يستعرض ما عنده من جيش هل هذه الجيوش أو هذه الخيش التي يستعرض لابد سبحان الله عن حاجة قلنا يستعرض الجيش يسعد الدبابات والطائرات وما يكفي بقوات ودبابات ومصفحات وغير ذلك من كل من عنده حتى ايه اذا زال قلل وذا زال نصف وذا زال ما يسمى مجمل فهو يعني اعداد الجهاز العربي الصالح مجموعه من الخير كل يعني الف او عشر آلف او عشرين الف من الخيول ما ادمتم والخيول في زمانك من نجره الدبابات موجوده فالخضياء من يستعرضها يستعرضها انه أنه ملكاها والسولى في منطقة على عدو من الأداء و... وغنماها وإما أنه يستعرضها أنه يستعد الجهاز مثل الفسر الاسلامي العظيم أنه يستعرض هذه الخير والله يحكي عن وصف هذه الخير بجزعين سليمان هذه الخيل العراق ولا توجد الخيل يوم تيجي تراشحش وين الخيل الخيل هذا اللي في في المسابقات الخيل الخيالة تراشحش هيك يشوف الخيل يشوف الخيل يشوف مئة منهم و 500 منهم يشوف الخيل واحد هي بس بقى ميساء هاي ما شاء الله الخيل واحد الله يحترم الصح ويقول إذا إذا عرض عليهم العشيش صاف الناس الجيران عرد عليه بالعشي يعني من العصر بوحد بالعشي الصافينات هي شي الصافينات؟ الصافينات يعني الخيل إذا وقفت تتقض على ثلاثة وتعكم هذه الرجل الرابعة تتعكم وقد قلت فبح لحمها أسمعها وهذه وما تقضي الله يعني لو كان فوق سبحان الله وقع عجيب عادي صور هذا المنظر لك عاده تاخذنا هذا المنظر صافنا وزوجه هذا يد يد وثم يد يد إذا يد الريح الريح يد يد يد يد يد يد يد يد يد يد يد يد يد كانت يد يد يد يد يد يد يد ومجلس ما قلت شعابها قال اني احتمت حب الخير عن ذلك ربي حتى سوارت الحجاب هناك البسير يقول بعض العلماء في تفسير هذه الآية انه يعني زي استعرض مثلا ألف مرس ألف ثم ألف ثاني أو مئة ثم المئة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وهكذا كده هو يصاردها هذه الكميات من الخيول، ويشوف سلسلتها وقوتها وجريها ولا غيره، وإذا فوجئ بأن الشمس قد غابت وهو مصل عظيم الله اكبر وإذا به يقول. ورقطو اني احببته اي اقلط حب الخيل حب الخير والخير يطلق اين على المال وانه بحبي الخير الى جديد يعني المال من تركه الخير؟ اذا والخير يخلص الخير الخير في نواصي الخير الى الخير وماشي في واحد الوقت يقول جهاد اللي باغا تكون النصر فيها المسلمين على الكفار عن اليهود والنصارى ستكون بالخير هذه الحضارات سوف تموت وتظهر انفاسها ما يبقى لا خيار ولا تتباهض ولا مصفحه ولا خرطوم ولا رئه والرجال الى الصفر الى الاصل هذا باخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا الاله الخير وخيل, وخيل يا ثلاثه خيل للرحمن وخيل للشيطان وخيل للانسان فلي اعدد اعدها للجهاد في لله سواء من بنفسي ولا يعطيها للدولة للدوله الاسلاميه ولا يعطيها لمن ليس عن زوجها أو عنده يعني سيارات وعندك ذلك بعد هذه كلها خير بيأكلها وروضها وبروها وحطواها وكذا ونومها ويتغدى وجريها كل شيء مكتوب في سر الله حتى شعراتها كلها في سر الله كل جبهة عينه في مكياه وخذ الشيطان هذاك الزمرية اسمع ومجازد وزارة خير سيارات لا تقولها لا يملك الناس هذا هذه الفخمة وش سحر المخمار هذه لم يمنيا للشيطاء وكأن كل الإنسان يقوم بيها حاجة من نفسه ليس أعذب عن الناس ولكن يتوقف على شيء يقين وقال الحمار قالوا يا رسله الحمار قالوا ما روجدته آية تتكلم على الحمار إلا طلع عز وجل فمن يعمل مسقال درس خيرا لطهار خيرا يرى ومن يعمل مسقال درس شغرا يرى ليس يجب حيث الرحاق أكله الحمار ولا شيء يقول له شيء شيء يقضي الرملاء وقعت له شيء يقضي هذا حسن ولا حسن الله لا يوم من لو الرسالة ولا يوم يقول أني أحبثت حب الخير وخير عن ذكري ربي أي ألحب وآثرت عن ذكري ربي حتى توارت وغابت الشمس بالحجاب لا قايض حق يعني غابت عن, عن حجبها اخو ما بقي الا ترى في عين نظري صور الحياه جئنا اردوها عليه ردوا جثه قال هذه جلود وضو حدث الشيخ لما ردوها احتسابا لله وشيء ها مش فيها ولا فيها السيئه اللي ويما تجعل كل هذا ذبحا الله وانفقها في سبيل الله واثار الفقراء والمسلمين قل الخيل حلال نعم خير الخيل حلال اكلها الصحابه رضوان الله يعني نعم اكلها الصحابه اي هذا تفسير تفسير ثاني قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي اي من اجل ذكر ربي حتى توارث هي اي رخيل بالحجاز يعني غرض. فقال عليه لما يكمل وجود الخيل كثير لما تمل اخر خيل ربوها من ربها فطبقا لسحب السوق سبحان الله ما عملت الكبرياء واطرافها على ان يسوس الامور التي تهم الدوله الاسلاميه وتهم لا لا يعني امه امه الاسلام تصحب يور يجربها بالخيل ويمسح على عنقها وعلى وعلى رؤوسها وعلى اخوخها يعني يثبت ايه نطرق نصحى بس شكرا لله عز وجل هذا تفسير ثاني تفسير ثاني قردوها علي لما غابت الشمس قال للملائكه ردوها اي الشمس علي ليصلي العصر وهذا تفسير من الحقيقة تفسير معي ماذا الشمس حقيقة وقفت وقفت لمن؟ ليجع من, ليشعر من البخاري ان يجع من النون كان يفتح في الاصفين والجهاد اوشك على النصر ما بقي كان يوم الجمعة وقاموا بطول الشمس ويقوموا بطول الشمس خلاص عروضه حتى القتال حتى نصفه حتى فما حتى نصفه حتى لا حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه مأمور نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه حتى نصفه قوله الرسول صلى الله عليه وسلم وانا مامو اذا تنزل الله الله سبحانه وتعالى سخر لك كل شيء كل سحفه توعي تستخدمها في وجهك عن يخشى تعظيم الله حتى برضيك تكون تطب وولدك يسبح تطب وجوارحك تسبح تطب عينك بعدم تفتح مثل شيء متعب بس خالص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 بسيطة متبرجة عائية جميلة حسناك يتابع عن دي هذة زكراك ما خصنا صعح كده في جلعة لازلت هل تهيزين جامل هيدا ايه؟ رجب بعضهم هذا جنو؟ هذا العين هذا العيدة هذا الفتر مهمي هذا الشخ مهمي وهذا لا بطلق فكذلك الاخوة كيف السلف يقول انا كنجرب نفسي كوني عاصي او طائع لله في ذات بتي وخاتبه شو ماذا يجعل النسل الفقوعة لله قرد ذات بتي وخاتب الدات يتقرروا ولا اي شيء يقول لها انت مركوب ليه اذا شفت انت عادت امور مستقيمة كن قولها اذا شو امور معك شكا قولها نجيح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 ربطه كان وهو بعد ما صلى صل العصر ربطه كان صلى العصر وعلم عبد الثالث ما صلى العصر بعده وهو خطوط لي صلى ولكن ما خطوش الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أعزل مما هكذا ما انا يخطو السبس قاله خطوط عصبه ليه فوق ده واذا دعا لنا انتقل يا ما صلوص العز هي ما صلوص العز اكذا امر شعقا بالسبس رجئ مش يصلي على النعم يطالي لمعرفة هذا الرافق دا كذبوه هذا ما صحيح من الجوزي في الموضوعات يقول هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه الرافق ايه هذا ما صحيح نعم يقول الله عزيزي <تصفيق> هنا يقول سؤال يقول ما مع نحوذي تعالى ولا يخطرون الجنة حتى يجب ان يتجملوا في سبيل الله لا يتحدث عن الكفار الذين رفضوا هذا الدين وعن العماليين الذين حاربوا هذه الشريعه يقول للذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنه لا تفسحوا لهم ابواب السماء اذا عملوا عملا صالحا لا تفتح السماء لأعمالهم فتقبلهم ليه يقعد الكلب الصيب والعمل الصالح يقارب العمل الصالح فهؤلاء تشد ابواب السماء دون اعمالهم ترب عليهم اعمالهم لا تفتح لهم ابواب السماء حتى إذا دعوا وتضرعوا الى الله ربنا لا يقعد دعاءهم ولا يقبل دعاءهم ليه لأنهم تتدبروا باياتنا وتفكروا عن تفكروا عن اتباعها وتطبيقها ووضع وكذلك ارواحهم حينما تغرب ورد في الحديث الصحيح ان ارواح المؤمنين ترفع الى طبقات تفتح لها ابواب السماء ويشهد كل سماء مقربوها الى سرج لذلك ثم حتى يصل الى رب العزه فيقول اكتبوا اثنى عربي في علميين ثم أرجعوه, ارجعوه الى الارض باني منها خلقتوه وفيها اعيدوه ومنها اخرجوه ثابت الوصحة الوحب هؤلاء لا يتفتعوه لان ابوكو ثم يقولوا ولا يدمنون الجنة حتى يدج الجمل في سن الخيادة واشي جميل يدخل في الاعلماء الوضع السم يقعد. والخيال ي يخيال ي يبر، وش جمل يمكن سواه يدخل في العين بيا وما وبيدخلها ولا يشجنه حتى يدخل الجمل بي فيه في العين بيا يبر. الجمل يقول شو ما يدخله؟ ما يقول ما حكم الشريعة الإسلامية في التصوير بالآلة وليس باليد. التصاوير كيف ما سواء كانت بالنحت او كانت باليد او كانت بالهذه الالات الفوتوغرافيه او شيء ما دام يطلق عليها تصوير والشريعه الإسلامية جاءت خالده صالحه لكل زمان وكل مكان فما دامت وما كان ربك نشي قال ستاره البيصره الذي لا ينطق عليها قال اشد الناس عذابا يوم القيامه المصور ويقال للمصورين احلوا ما خلقتم تمكيدا لهم كذلك فلا ينطق عليه هذه تصور لنا تصور فهذه التصور لا تجوز الا الجوع ونحن نرى ما يترضى على من المقاسب ومقاعدين ويكفي في هذا البعض هذه الفيديوهات التي نراها وهذه الأخلاف الجنسية التي تزاون فيها الفنادق العالمية كلها أشميع اللواء والزنة وما عندنا من القضاء كتب كل كل فندق عنده كتب خاصة ترسل الى الباب او خارج ليش؟ للاشعار بما هناك ولا تسأل عن, عن اصحاب الجهد اذا انسكل للباب ربنا حرم التصرف كان من امرأة تطيلت واصطيلت بواسط التصفل بواسط أشباليو. وكان من امراه دخلت بسبب شرع سدا سد الذرائع الشريعة الشريعه جاء بالسد الذرائع وتطبق في درسنا نعم هذا هو السبب ثم يقول ا ما هي الطريقه المثلى لحجاب المرأة المسلمة التي نص عليها القرآن الكريم، جاء الطريقة المثلى لحجاب المرأة المسلمة هي أن تتوفر فيها شروط أن يكون اللباس ساطع. وان لا يكون شفافا وان لا يكون ملتكا بالانضار مماعا وان لا يكون فيه تشبه بالكافرات والكافرات اليهوديات والاصحابيات وان لا يكون حجاما يعني تحجيم يحجم اللغه عبد الله ما أعز هذا أن يصرون بيه كيف أحسن منهم يكون المرأة خلاص هل يشترون أحسن الشيخ الكبير الهاجين يتزأزأوا بجلزة بل هال الشباب المسكين الذين يضرموه واحرقوه وقطعوه قربة القط إذا كان بالجوع والحفو <تصفيق> لا هذه موسيقى ارمىوا في النار وقالوا له عني فتبن. والله يا بابا تتبني وارمىوا في النار وعنوه زي منزين وقالوا له يا بابا تتبني الله على السؤال الاخر وهل الجوارم وتذكية الوجه <تصفيق> والكفازين والكفازان تدخل ضمن الحجاب الله عز وجل بني الحجاب وقال ونالب دين دين زي. ما مدام اللباس زي ومدام الوجه زي فتاة ما جبزة، أشل أشل حلو، قلبيه مدام جبزة فتاة حرك اليدين، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الوجه اليدين، ولكن مدام اليدان والوجه ما في معنى لا ما في فتنه اما اذا كانت هذه المكان فتنه في حواسي ما شاء الله وفي زمان ما شاء الله وفي مقفل وفي سخازح ما شاء الله هكذا يبقى فتنه وما يقول ولا لك فينا زينه في زينه لنا لزينه اذا لم يكن زيت اذا لم يكن ولا يزيد زينة حتى لماذا بس الله الجل هذا إذا كان زين آه كون طبيعي ما فيش لمة سمي جلاب وحطوا يعني ما فيش جل صار ستة جلاب جلاب ومش جلاب بس على جل شو طلع ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ثم يقول اه وهدينا الحليم يسمح للمرأة المحتجبة ان تخرج مع زوجها من الاماكن العمومية <تصفيق> كل في العفره المشاكل في العفره كلها خروج زياده اللي الرجال صدقوني सब بيقولوا ديشاء النساء ديشاء الله المرأة في و هو هو الفحم والفحم كله مركز ما خرج في نفس فيها هو اللي خرج العقد هذاك النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقرنا في ذيقه ذيقه مصيبا وامرأة تولى او خرجت استشرف الشيطان وشوه وجه الشيطان كذلك استشرف الشيطان وانشئ لنسي قولك استشرفها کا في ششرفا کہ لیے ہے وهي ششرف وہی ابتدا کر ان کو جب میں دیکھوں شباب کا سماشبانیہ اور سبقت ہے ہاں ششرفاشی كلامها سب سے پہلے انہیں جیسے کلام سؤال آخر يقول: أن من السنة أن يصبح الإنسان في يوم عيد الأضحى صادمًا بأدق حال، حتى يُفسر من كلمة متحياته بقرة لشحور. نعم من السنة أن يُفسر من كلمة متحياته، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح حتى يُفسر من متحياته من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 وهذه هذا أثناء يعني يعني كيف في الحرام كيف في هذا هذا العظام كيف هذا هذا الكلام اللي ما هذا مسيفان ولا لا هذا الكلام الكلام اللي كان في في هو هو كان في العظام الحيوان الحيوان مثل يعني كل الصورات من العظام حالة لاجئة ديها وقد كتب فيها اين وزنيرا والله دا من العلماء وقال لا دا عرمي الله فكام في عاج السحراء يقول أسنين. أسنين. ها، يقول الاسناع جاب العاجي يلي جيزي ها لا يا سنين لا سنين الدهب سنين سن الدهب سنين الدهب اللي بطرورة جاي أما اللي جريب بطرورة للأخرى دا ايه الدهب قام هاذاني قليس ربما بس أسانا للدهب حرام على بقول امتي حد في تدخل بسناء وجد أسلم ضرورة حررت سلم الذهب نعم فيديو أصحابه كان عنده مغخر المغخر يوم كان لأكل فيه مريض يعني فمن فضع وكان أكلت فيه يعني تضرر بيه فرسول أسماء أمر أن يعني نعم الزهر وأن الزهر جرورة الجرورة أكثر الله وفقنا جميعا اللي ماته سبحانه والسلام سبحانه الله ورحمي الله ورحمي الله سبحانه وبيده الرئيس عبد وسلام سلام الله القديم والحمد لله